نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ يُوسُفُ يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا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 117. ويتم نعمته عليك وعلى آه عقوب 118. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 119. إن ربك عليم حكيم 110. لقد كان في يوسف واخوانه ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ما بان لنا في ضلال مبين اقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لَا تقتلوا يوسف وألقوه في ريابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُم مُّغَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَجَمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ madamus capa disimiblukai 10 Kaiems jeidi guidelines dugi kanaliu etuplu 그리고 žaž 벤 truly Tai Surinor לק threaten gli�bės その prezeń visada تَبِ مُؤْمِنٌ إِنَّ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبًا أَعَلمَ الْسَّوْلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلوا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 119. وإنه من عبادنا المخلصين 110. واستبق الباب وقدت طميصه من دبر 111. وألف يا سيدها لدى الباب 112. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو أليم قال هي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 مَرَأَ قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ O letvedalį kunelį numtunę į fėjį. O la pandora, o tu ilan miafalma, amorulei užgenenę, o la ilan kunemino ma yad'unani wa illa tusrifa anni kaiduhunna asbu ilayni asbu ilayna waakum min aljalim fa stajaba بَدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتَ لَيْسَجُنُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ سِجْنًا فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أراني أعصر خمرا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 قال لَهُمْ يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّا بِهِ تَؤْكَلُونَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ ذَٰلِكُم مِّن مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق مَا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يَا صَاحِبَ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ, سميتمها أنتم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 عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك انني ارى سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياني إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمْ وَذَكَر بَعْدَ أُمِّهِ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِ فَأَرْسِلُونْ يُوسُفُ أَيُّهَ الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَأَسْقَيْنَا سُقُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ عَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ الزَّرْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَاثٌ ۗ نَّاسٌ فِيهِ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 119. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء 110. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 111. أنا راوته عن نفسه وإنه الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب 113. مَا عَلَى يُمْنِ كَيْدِ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَوَّلُ الْمَلِكُ 117. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 118. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ معليم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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازِهِمْ قَالُوا أَتُؤْنِينِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ۖ قَالَ مِنْ أَبِيكُمْ ۖ أَلَا تَرَوْنَ أن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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ معنا أخانا نكتل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَى إِلَٰهِكُمْ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ مُرَدَّةً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 فلا تبت اسم بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهاز جعل الاستقاهة في رحل اخيهم ثم نادى مؤذن ايتها العير انكم لسرقوم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 وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِ فَهُوَ جَزَاءٌ كَذَلِكَ كُنَ جَزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخيه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 قالوا ان يسرق فقد سرق كل له من قبل فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالن لم تشر ما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 118. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 119. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أَسَلَّمَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يَا سَفَا عَلَى يُوسُف وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيلَ وتصدق علينا, وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَا قَالَ أَلَأَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدَّمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن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 اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا بنا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلم 124. وما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين 125. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 126. وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها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 لَيكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْنَا إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ آية في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ نَائِمُونَ مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ رَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الله